كل ضلالة في النار أما بعد هذا كتاب جديد من كتب كتاب بلوغ المرام وهو كتاب الأطعمة وقد أورده الحافظ عليه رحمة الله بعد كتاب الجهاد كتاب الأطعمة وما يتعلق به من الأبواب الصيد والذبائح والأضاحي المقصود بالأطعمة هي ما يؤكل لغة جمع طعام وجاء بالألف واللام للعهد المقصود به ما يؤكل كل ما يؤكل ما يؤكل ويشرب لأن الشراب طعام كذلك وهذا دليله قول الله جل وعلا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده دليل على أن الشراب طعم وأطلق الله جل وعلا عليه هذا اللفظ والمقصود بهذا الباب في أبواب أو ضمن أبواب الفقه بيان ما يحلوا وما يحرم منها هو الاصل ان نقول بيان ما يحرم منها لما لان الاصل في الاطعمة انها حلال الاصل في الاشياء الحل كما ان الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الشيء انه حلال إلا ما جاء دليله وتفصيله كما قال الله جل وعلا في كتاب الله جل وعلا أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أي نوع من أنواع الأطعمة والأطل في هذا أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائد أحل لنا الطيبات بصغة عموم كل أنواع الطيبات ويدخل ضمن أنواع الطيبات الطيبات من الأطعمة الطيبات من الأطعمة من أنواع المأكولات أو المشروبات ما كان منها طيب فهو حلال والأصل فيها الأصل فيها مدام أن الأصل فيها الحل فإن الأصل فيها كذلك أنها طيبة إلا ما دل الدليل على خبثها أو ما دل الدليل على تحريمها فكل خبيث من الأطعمة محرم في شريعة الإسلام ولله الحمد والمنّة والعلماء ذكروا في أنواع الخبث في أنواع الأطعمة أو الأشرب ما كان متعلق بأمور عشر ما كان متعلق بأمور عشر أولها يقول الشيخ البسام عليه رحمة الله أن ينص الشارع على خبثه أن ينص الشارع على خبثه أنه خبيث أو أنه رجس، كالحمر الأهلية كما سيأتينا في حديث الباب الحمر الأهلية هذه طعام أو لحم خبيث حرمه الله جل وعلا على المسلمين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهرق كل الأواني التي كان يطبخ فيها من الحمر الأهلية في غزوة خيبر. فهذا تحريمه لأجل خبثه الذي دل الدليل على هذا. الوصف فيه دل الدليل على أنه خبيث وبالتالي حرم لأن الخبث يستلزم التحريم ما دام خبيثا يكون محرما في دين الإسلام لما؟ لأن الله جل وعلا أحل الطيبات كل الطيبات وحرم الخبائث كل الخبائث قال كذلك أن ينص على حده ككل ككل ذيناب من السباع يعني يجي حد حده الشارع جاء التنصيص عليه في آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أن ما كان هذا حده أو وصفه يكون خبيثا وبالتالي يكون محرما أو يكون محرما وبالتالي يكون خبيثا لأن هذا يستلزم هذا كما أن الثاني يستلزم الأول إذا قلنا أنه حرام فهو خبيث لأن الله جل وعلا ما حرم علينا إلا كل خبيث وإذا قلنا أنه خبيث فهو حرام كذلك لأن الخبائث محرم في الإسلام كل ذناب من السباع السباع المفترسة ذوات الأنياب وأول حديث من أحاديث كتاب الأطعمة متعلق بهذا هذه محرم في دين الإسلام ك الأسود والنمور والذئاب وغيرها أمر ثالث أن يكون خبثه معروف عند تفضل عند أصحاب العقول السليمة الفطر السليمة كلها تستخبث هذا الشيء أو تستقذره يعني لا يحتاج إلى أن ينفع على خبثه دليل من كتاب أو سنة كأنواع بعض بعض القوارض وبعض الحشرات وبعض الفئران وبعض الحشرات وما إلى ذلك هذه خبيثة هذه خبيثة وبالتالي محرمة أمر رابع أن يكون الشارع أمر بقتله أن يكون الشارع أمر بقتله أو نهى عن قتله إذا أمر بقتله دلل على أنه خبيث ضار مؤذي فما كان هذا وصفه كان محرما أو نهى عن قتله إذا نهى عن قتله لا يحل أكله إذا نهى عن قتله لا يحل أكله وإذا ما حل أكله كان خبيثا في هذا الباب أمر خامس كذلك أن يكون معروفا بأكل الجيف أن يكون معروفا بأكل الجيف يأكلوا من الجيف وهذا يعني ينطبق على بعض السباع وينطبق على بعض رحمه الله وينطبق على بعض النسور وبعض الحيوانات التي لا تأكل إلا من الجيف فهذه خبيثة مستقذرة وبالتالي محرمة في دين الإسلام أن يكون كذلك متولدا من بين حلال وحرام أن يكون متولدا من بين حلال وحرام مثل ها؟ البغل كأن مثل واحد البغل متولد من الخيل وهو حلال وهو حلال كما سيأتينا مباح لا كراهة فيه ولا تحريم وهذا هو الصحيح الذي دل عليه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمار الحمار الأهلي هذا خبيث محرم لا يحل أكله والبغل منهما والبغل منهما فيكون للخبيث هذا تنزيها عن أي, أي شيء من أنواع الخبائث أو المحرمات فيأخذ في سكم الحرام كما قال أهل العلم من من الأمور كذلك أن يكون خبثه أن يكون خبثه عارضا عارضا إذا كان خبثه عارضا يحرم عند وجود العارض من باب أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما العلة الخبث يكون محرما حين وجودها وهذا بالنسبة لما يعرف بالجلالة بعض الطيور وبعض الحيوانات التي تأكلوا من النجاسات تأكلوا من النجاسات فإذا علم ذلك من الحيوانات من لا يتغذى إلا بالنجاسات هذا خبيث محرم ومنها من قد يأكل أو يتغذى بالنجاسات إذا علم ذلك حكمه حكم الجلال والجلال والجلالة تحبث حتى يذهب عنها خبثها ثم تحل بعدها يعني إذا كان الخبث عارضا إذا كان الخبث عارضا كان الحكم متعلق بوجود هذا العارض من الأمور كذلك أن يكون محرراً, محرراً محرماً لضرره لضرره يكون ضار باتفاق العقالة وهذا إما أن يكون ضاراً للأبدان أو ضاراً للعقول فما كان ضاراً للأبدان ما كان ضاراً للأبدان كبعض الحيوانات وبعض الحيات وبعض الحشرات التي تكون فيها سموم مثلا. تكون فيها سموم هذه تكون محرمة أو بعض النباتات كبعض الفطر يكون, يكون سام هذا محرم هذا محرم لم يرد دليل في التنصيص عليه بذاته قال هذا النوع من الفطر حرام احنا قلنا الاصل في الاشياء في المأكولات الحل يجي إنسان يقول هذا الفطر هذا محرم في دين الإسلام يقال له هذا خروج عن الأصل ما دليلك دليله هو هذا الأصل العام أن هذا ضرره متيقا ضرره متيقا أكيد وضرره يعني يؤدي إلى الهلاك لا يؤدي إلى إصابة ببعض الأمراض أو ما إلى ذلك يؤدي إلى الهلاك مباشرة وما أدري كم تبقى المدة كسم، السم يؤدي إلى الهلاك لأن السموم إما أن تكون مصدر نباتي أو مصدر حيواني فإذا كان هذا حاله من حيث الضرر هذا محرم في الإسلام خبيث محرم وقد يكون الضرر ضرر عقلي الضرر ضرر عقلي كالخمور وأنواع المخدرات والمسكرات هذه محرمة لأجل ضررها ولا يشترط أن يرد دليل بالنص على أفراب أجناسها يعني لا بد من دليل على تحريم مثلا الحشيشة ودليل على تحرم الكوكايين ودليل على تحرم لا لا يقال هذا ومن يعتقد هذا هذا جاهل لم يتفقه في دين الإسلام ولا حتى وقف على أبسط أصول الأحكام في هذا الباب فما كان ضرره محقق من حيث الضرر العقلي فهو محرم في الإسلام أنواع المسكرات ويلحق بهذا أنواع التدخين وأنواع التبغ كلها تلحق به بل إن التدخين ثبت ضرره عقلا وبدنا ضرره عقلي وبدني يؤدي إلى الفساد والهلاك وكنت ذكرت لكم مرة فتوى لطبيب قال قال ماذا تقولون في حكم التدخين قلت نقول ما يقول علماءنا أنه حرام قال لأن لأنه بلغني أن بعض من يفتي يقول بالكرها قال هذا لا ينبغي لأننا نحن كنا نقول أنه ضار الآن أصبحنا نقول أنه قاتل كان ضار الآن أصبح قاتل فالشيء خبذه إلى هذه الدرجة أنه يؤذي بصاحبه إلى الهلاك والقتل يعني لا يعقل بحال من الأحوال أن يكون مباحا في الإسلام أو مكروها فحسب الكراهة التنزيهية بل هو محرم في دين الإسلام لأجل هذا من الأمور كذلك التي هي دالة على التحريم وبالتالي على الخبث ما ذكي من الحيوانات أو من البهائم المباحة بطريقة الغير شرعية بالطريقة الغير شرعية سواء في آلة الذبح سواء في الذابح سواء في آلة الذبح سواء في الذابح في حد ذاته أو سواء فيما ذبح له آلة الذبح مثلا كأن يذبح بالسعة يدير له الكهرباء ويموت بالسعة الكهربائية أو يذبح من غير أن يذكر اسم الله عليه لا هذا ممكن في الذابح الذابح كأن لا يكون مسلما لا يكون مسلم ولا كتاب مجوز يذبح لا تحل ذبيحتها أو لا يذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة أو ما ذبح على النصب ذبح للأوثان التي تعبد من غير الله جل وعلا ذبح ما أريد به وجه الله جل وعلا هذا كذلك خبيث، وإن كان أصل المذبوح حلال من بهيمة الأنعام فسبحان الله العظيم يعني يتغير حكمه في الإسلام بتغير القصد فيه هذا ذبح لله جل وعلا أو فيما أباح الله تبارك وتعالى على ما يرضي الله عز وجل كان حلالا والثاني ذبح على غير هذا على غير هذا لم يذكر لم يذكر لم يذكر اسم الله عليه وذبح لمقصد من هذه المقاصد الشركية فلا يقال عن أي أمر في باب وهذه فائدة في باب العبادة كما يظن بعض الناس ويروج لذلك وهذه من الأصول الباطلة التي يدعو إليها أهل الباطل. إذا جاءوا إلى قضية الاختلاف والمذاهب وما إلى ذلك يقولوا لا حرج كل يعبد ربه كما شاء وهذا من أخطر ومن أعظم وأشد الباطل من أخطر وأشد الباطل لأن على هذا الأصل الكافر كذلك يعبد ما يدعي أنه ربه يعبده بهذا الكفر والشرك بالله جل وعلا ولا أصحاب المذاهب حتى وإن كانت مذاهب إسلامية حتى وإن كانت مذاهب إسلامية كما يقال هذا لا يصح أبدا من أبطل الباطل أن نقول كل يعبد ربه بما شاء، كل يعبد ربه بما أراد منه ربه جل وعلا أن يعبده به ونحن نعلم أن الغاية من خلق الناس تحقيق العبودية لله جل وعلا أصل عظيم الأصل الأول أنهم ما خلقوا وما خلقنا إلا لعبادة الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع لا يعبد إلا بما شرع أي بمعنى لا يعبد الله عز وجل بما نشاءه نحن أو يشاءه الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ونحلهم وفرقهم لا الواجب على هؤلاء جميعا أن يعبدوه على وفق ما يحب هو ويريد هو جل جلاله والذي يريده الله تبارك وتعالى ما عبده به نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالعبودي الحق لله هي العبودية التي أخلص فيها العبد نيته لربه جل وعلا أولا ثم كان فيها متبعاً للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهما شرطا قبول العمل الإخلاص والموافقة وأيما عمل سقط منه شرط من الشرطين أو سقط الشرطان لا يقبل عند الله تبارك وتعالى فهذه مسألة مهمة في مسألة الزكاة وإن كان من بهيمة الأنعام الحلال على الناس إلا أنها إذا كان في ذكاتها أو في ذبحها خلل في واحدة من هذه الثلاث فتصبح حين ذاك من مما حُرِّم علينا وما حُرِّم علينا من الخبائث هو خبيث أول حديث من أحاديث كتاب الأطعمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عن أبي هريرة قال الحافظ عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذيناب من السباع فأكله, فأكله حرام كل ذيناب من السباع فأكله حرام هذا أول حديث من هذه الأحاديث التي جاءت في بيان أو تحت قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم من هذا التفصيل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة كذلك مما حرم علينا مما حرم علينا كل ذيناب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا النوع من الأطعمة المحرمة والمتعلق باللحوم المحرمة لأن الناس إما أن تتغذى بطعام من اللحم أو طعام من النبات ما تخرجه الأرض من الأنواع كلها البقول والحبوب والخضروات والفواكه وما إلى ذلك ففي هذا الباب في اللحوم ما حرم علينا ما كان ذو ناب والناب هو ما يلي الرباعيات من الأثنان والمقصود به الناب المفترس يعني الذي صاحبه ذاك الحيوان يكون به مفترسا يفترس غيره من الحيوانات لأن قد تكون بعض الحيوانات لها أنياب ولكن لا تعرف بافتراس ليست مفترسة أنياب كأنياب كأنياب البشر البشر له ناب صح ولا لا ذو ناب وأن يكون من السباع وهذا شرط الافتراث الافتراث هو أن يكون من السباع والسباع اختلف أهل العلم في تعريفها أو في ذكر التعريف الجامع لها الجامع لها منهم من قال أن السباع هي حيوانات محددة يعني محصورة في عدد معين كالأسد والنمر والذئب ومنهم من قال أن كل من كل حيوان من هذه الحيوانات يعرف بالافتراض والافتراض هو أن يكون يعتدي على غيره من الحيوانات يعتدي على غيره من الحيوانات وينقض عليه ويقوم بقتله وتمزيقه وأكله بعد, بعد ذلك هذا الافتراس فإذا كان الحيوان ذوناب ومفترس يعني من السباع هذا حار ما أكله حار ما أكله ولهذا بعض أهل العلم في حيوان من هذه الحيوانات الذي اختلف العلماء في حكمه حلال أو حرام الضبع الذي ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حديث جاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الضبع أهو حلال قال هو حلال قال هو حلال قالوا الحكمة من ذلك خروج الضبع من هذه أن الضبع غير معروف بالافتراس لا يعتدي على غيره وإن كان من آكلات اللحوم وإن كان من آكلات اللحوم فليس كل حيوان من آكلات اللحم يكون محرما لهذا لهذا الحكم لهذا الحكم وقال بهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله والجمهور على أنه يلحق بغيره من السبع وأنه محرم وما دام أن الحديث صح بهذا يعني بما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومن قال بقوله يكون هو الراجح يكون هو الراجح قال من السباع فأكله حرام فأكله حرام يعني حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكله لا يجوز أكله في الإسلام محرم وبالتالي فهو خبيث بمعنى أن هذا قد يصلح لأمر غير الأكل لأمر غير الأكل يكون جائز صح ولا لا يكون جائز في هذا الأمر الذي هو غير الأكل كمثلا الكلاب كالكلاب الأصل فيها أنها تلحق بهذه السباع وأنها محرمة محرم أكلها محرم اقتناؤه إلا ما كان للحراسة إلا ما كان للحراسة فينتفع به في هذه المنفعة المحصورة المحددة شرعا ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك بناء على الأصل فيه يعني الكلب الأصل فيه أنه في أكله يلحق بهذه الأنواع وفي اقتنائه فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل في هذا الباب أن الملائك لا تقرب لا تقرب بيتا فيه كلب أو صورة هذا يقتضي تحريم وجود هذه الكلاب في البيوت لأجل هذه المفسدة عدم دخول الملائكة إلى البيوت هذه مفسدا وإذا ما دخلت الملائكة إلى بيوتنا كما قال بعض أهل العلم عششت فيها الشياطين عششت فيها الشياطين من فوائد هذا الحديث أولا فيه بيان أن الأصل في الأطعم الحل الأصل في الأطعماء الحل أنها حلال كما من الفوائد كذلك فيه دلال على تحريم ما له ناب سِباع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الشافعي أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهري. ذهب مالك إلى أنه يجوز أكل كل حيوان إلا الأسد والنمر و. الفهد والذئب يعني حصر المحرم في هذه الأنواع وهذا قول مرجوح وذهب الكثير من تلاميذ مالك إلى القول بقول الجمهور كابن أشهب وغير من أئمة المالكية عليه رحمة الله والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والسبع السبع هو كل ما كل ما اكل اللحم على قول تعريف من التعريفات الا ان الصحيح ان السبع هو كل ما كان مفترسا يعتدي على غيره من الحيوانات يعني كأن الضابط أو الحد في الافتراث في السبع أنه الافتراس ذناب ومفترس هي هذه المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع قلت اختلف العلماء في اشيش اسكو تشوش ساش لا قوى العشاء لا لا شكرتك التذكيه زكاه لي قبلوا شنو محرم لي لي والعرض لضارره ممكن لضارره قسمته الى قسمين بدني والعقلي البدني والعقلي يعني دير البدني وحده والعقلي وحده طيب قلت اختلفوا في الضبع او الضبع فذهب الجمهور الى الحاقه بأنواع السباع يعني إلى تحريمه وذهب الشافعي إلى إلى القول بحليته عملا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وعرضاه ثم بعد هذا قال وأخرجه من حديث يعني مسلم من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذنب من السباع هذه هذا حديث ابن عباس وزاد وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي مخلب من الطير والمخلب المخلب هو الضفر عند غيره هو الضفر عند غيره يعني ما يكون على أطراف الأصابع الطير أو بعض الطيور لها مخالب. يعني تكون الفرق بين المخلب والضفر أن المخلب أحد وأشد أحد أحد قاطع لدرجة أن هذه الطيور تقطع بمخالبها النسر والباذ وغيرها من هذه الأنواع تقطع بمخالبها تقضي على فريستها بطعنها بمخلبها وتكون قوية جدا حادة وقوية اشد من الضفر اقوى من الضفر الضفر ضعيف وبالتالي بسهولة قطعه بعض الناس يقطعوا غير بسنعوه وبعضه ربما غير بيده يقطع الضفر اتعوه ولكن المخلب لا لا يمكن الا بشيء بشيء يكون أحد منه فكل ذي مخلف من الطير الحقه النبي صلى الله عليه وسلم بذوات الأنياب من السبع بذوات الأنياب من السبع يعني يضاف إلى فوائد مدام أن حديث ثاني ولكن كأنه حديث جاء في في حديث ابن عباس أنه جاء في نفس الحديث يعني بهذا اللفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كأنه حديث واحد فيضاف إليه هذا الحكم تحريم كل ما له مخلب من الطير وهذا قول الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وذهب مالك إلى إلى دون أي إلى التحليل دون التحريم يعني ما قال بتحريمها إنما تكره عنده فقط إنما تكره عنده يعني وليس على استلاح الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم يعني المقصود بها الكراهة التنزيهية لأنه إذا قال الإمام تكره ولا تحرم بمعنى أنه قاصد الكراهة التنزيهية أما إذا جاء بلفظ الكراهة ودلت قراء من كلامه او دل السياق او السياق والسباق الذي ورد فيه الكلام على انه يقصد التحريم تكون الكراها كراها تحريمية اما اذا جاء بهذا يعني يكره ولا يحرم المقصود به الكراها التنزيهية لا الكراها التحريمية وهذا قول المرجوح وهذا قول مرجوح والراجح ما ذهب إليه الجمهور لحديث ابن عباس هذا لحديث الباب ثم بعد هذا قال أي الحافظ عليه رحمة الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذنا في لحوم الخيل متفق عليه هذا الحديث هذا الحديث كذلك في تفصيل آخر فيما حرم الله جل وعلا علينا من أنواع اللحوم وهذا فيه إشارة إلى أن اللحوم اللحوم الحمر الأهلية كان الصحابة فيها على على عهدهم بها يعني في جاهليتهم أنها كانت حلال أنهم كانوا يأكلونها لا نقول حدا كانوا يأكلونها فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وهذا فيه فائدة ذكر المناسبة أو الموطن الذي قال فيه أو نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحوم الأهلية يعني يوم خيبر وهذا يفيدنا في قضية الترجيح بين الحديث والآية وأن الحديث متأخر عن الآية فهذا القول به هو هو المتعين هو الواجب هو الواجب ولا يقال أن الحمر الأهلية ما ورد تحريمها في الآية سواء ما جاء في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير أو الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي هذه الآيات التي جاءت في بيان التحريم في باب في اللحوم أو في باب الحيوانات لم يرد ذكر الحمر الأهلية فيقال أن هذا من آخر ما وقع له النبي عصر السلام لأن غزوة خيبر كانت في المدينة والآيات الأخرى كانت في مكة فتقدم الآية على يعني يقدم الحكم الذي في الحديث على الحكم الذي في الآية الذي هو عام وهذا خاص والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في أصول الفقه طيب هذا الحديث في كذلك فائدة او مفهوم منطوق هذا الحديث منطوق الحديث تحريم لحوم الحمر الاهلية ومفهومه جواز اللحوم الوحشية جواز لحوم الحمر الوحشية ماش اللحوم الوحشية الحمور الوحشية لأن الحمور الحمور جمع حمار الحمور على نوعين أهليّة هذه سميت أهليّة لأنها مع الناس يستعملونها في في شؤونهم يركبونها ويحملون عليها وما إلى ذلك والحمور الوحشية تكون في البرية مفهوم الحديث أن الحمور الوحشية جائزة حلال لأنه لم يعمم النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قال صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث نهى عن لحوم الحمر لا كان هذا شامل للأهلية والوحشية من فوائده كذلك جواز لحوم الخيل من غير كراها كما قال بعض أهل العلم وهو مذهب مالك كراهة أو كراهية لحوم الخير واستدل بالآية مثل ما فعل في, الـ في الـ ذوات المخالب من الطيور والحديث حجة لمن قال بحليتها وجوازها وفي لفظ البخاري رخصة يعني في عوض اذنى رخصة وهذه كلها من الالفاظ التي تدل على الجواز الحلية وما دام ان امامنا قد جمع بنا واحيى بنا هذه السنة سنة الجمع للمطر نزيده احنا كذلك نترخص وننصرف قبل الوقت ونسى الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى وسبحانك اللهم وبحمدك شدوا الليلة لان تستغفروا كاتبوا انا في حلقة النساء اليوم الماطر يعني قانون يمشي وعليه من سنوات اليوم الماطر ما كانش حلقة ثم يعني فحول ما شاء الله تبارك الله ما قدرنا لكمش هذا القانون